قال ثم يهبط نبي الله عيسى ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض بعد الأمان وإزالت تلك الأمة صارت فرسا قتلا خرج بعد ذلك بنفسه وبأصحابه ومن معه بعد أن حافظ عليهم في رأس الجبل حتى لا تأتي عليهم تلك الأمة وإن هلاك أهل الخير ضرب اللهم إن هذه العصابة فلا تعبد في الأرض يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بدر فإذا هلكت هذه العصابة هذا ماهو سهل على الناس فإن هذه العصابة بعدها عصابات يدعون الناس إلى دين الله سبحانه تعالى فإذا قلوا أو ذهبوا حصل الشرف الأرض وهذا هو الحاصل الآن في هذا الزمان قلَّت هذه العصابة أي الجماعة التي على الحق وفي بعض البلدان لم توجد اصلا في بعض البلدان وفي بعضها قليلة والغلة تختلف والبلاد التي فيها هذه العصابة لا بأس بها تجد فيها الخير تجد فيها الحشمة وتجد فيها غير ذلك من الصفات وإن كان الشر موجود لكن أهوًا من غيرهم فهي عصابة مباركة وطائفة مباركة يجعل الله فيها بركة على البلدان التي حلت فيها وإن كان الفتن حاصل لكن أخف لا سي نحن في هذا الزمان البلاد التي ما فيها الفتن هي التي يستقرب منها أو البلاد التي تقل فيها الفتن يستقرب منها لكثرة الفتن وأما البلاد التي فيها الفتن هذا الأصل عندهم ويحافظ على هؤلاء الصلحاء طلاب العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى فإن نفعهم عظيم قال فيرسل الله طيرا كأعناق البخت وهي قال المنظور رسال العرب البخت والبخيتة والبخيتة دخيل في العربية أعجم معرب وهي الإبل الخراسانية تنتج من عربية فالج إلى آخر وهي جمال طوال الأعناق جمال طوال الأعناق فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الله الأرض حتى يتركها كالزلقة قال الزلقة برفض الزلقة كلها صحيحة إلى معناه كالمرآة يقيل كمصانع الماء التي تجتمع فيها الماء كالزلقة أي كالمرآة ترى وجهك فيها صافية. ما فيها شيء من هذا الذي كان من نتونة هؤلاء والزهم هؤلاء ولا من جثث أولئك الذين أصابهم عذاب الله عذاب الله سبحانه وتعالى ما بقي فيها أحد تطهير الأرض من هؤلاء الإنجاز شيء مطلوب سوى بإقصائهم وإبعادهم أو بغير ذلك من التي تطهر الأرض من هؤلاء الأشرار بها حتى يتركك الزلق ثم يقال الأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة فلا إله إلا الله هؤلاء الأشرار يمنعون الخير ويحولون بين الناس وبين بركات الله سبحانه وتعالى بعد أن ذهبوا وانتهوا يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك ذهب هؤلاء الذين كانوا يمنعون القطر يمنعون الخير فالناس تمنع القطر تمنع الخير بالأشرار إذا ذهب الأشرار حلت البركات في الناس ولو أن أهل الغرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السما ولكن كذبوا وأخذناهم بما كانوا يكسبون ولولا البهائم لم ينطروا بعد أن ذكر الفتن وما يحصل بسببها وذكر أنهم يمنعون القطر ولولا البهائم لم ينطروا يعني يعطون بقدر حاجة البهائم هكذا وهكذا قال عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منهم وأما المستراح منه فهو الرجل الفاجر يستريح منه الأرض البلاد والشجر والدواب الشاهد يستريح منه الشجر والدواب والبلاد لأنه يحصل ما يحصل من العنى بسببه فهو مستراح منه فهؤلاء أمه مستراح منها يأجوج مأجوج فهم يعطلون على الناس الدين والدنيا الأشرار ضرر على دين الناس وضرر على دنيا الناس قال وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة لا إله إلا الله جماعة من الناس يأكلون من الرمانة واحدة كيف سيكون حجمها هذا الرمانة باركها لله حلله الارض سعيد الناس وانعموا ويستظنون بقحفها اي بنقشره حطر الرمان قال قحف الرمان قشره يستظنون بقحفها قشره الرمان كالمضلل صار نعم كل مضلل الذي قالوا يصب بيقح فيها ويبارك في الرسل حتى أن اللقحه حليب يبارك الرسل اللبن ويبارك في الرسل حتى أن اللقحه من اللبن أو من الابل لا تكفي فئام من الناس يعني الجماعه الكثيره الفئام الجماعه الكثيره يقال انها فئام لا تكفي فئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفقد من الناس أي من القبيلة الفقد فبينما هم كذلك إذ الله ريحاً طيبة فتأخذوا تحت آباطهم فتقبضوا روح كل مؤمن فتقبضوا روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس ويتهارجون تهارج الحمر وحياة تعسة في معاشرة هؤلاء ومخالطة هؤلاء فلذلك يريح الله صلحا ويبعدهم عنهم وإلا والله أن حياة متعبة ترى المعاصي وما يستطيع أن ترى هؤلاء يتهارجون تهارج الحمر ترى ما ترى مما يندى منه الجميل فالموت خير لك من البقاء بين الظهراني هؤلاء الأشرار فربما تتأثر أو يضيق صدره كل يوم وأنت في طيل فيريح الله عيسى ومن معه فتأتر ريح وتقمض أرواح أولئك أو استراحوا منهم ومثل هذا الأزمنة يقال فيها غير مأسوف على زمن غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن فالموت راح للإنسان في مثل هذه الأزمنة يرتاح لو وينتهي أمره إذا مات على خير ولا يبقى كل يوم في فجيعة يسمع الذين قد ماتوا وارتاحوا هنيئاً لهم ولم يسمعوا ولم يشاهدوا ما نحن فيه ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة وبهذا الإسناد حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر والوليد بن مسلم وهو مغرون كما ترى ولا هو مدلس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد نحوه أو بهذا الإسناد نحوه نحو ما ذكرنا وزاد بعد قوله لقد كان بهذه مره ماء ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر أي قال يجامع الرجال النساء على نية بحضرة الناس يتهرجون هذا مع أن لكن جبل الخمر ما عندك الخمر ولا الحمر قال في أحمر جبل أحمر وفي باء الحمر والمثلث من الصحيح مسلم والخمر وهو الشجر الملتف الذي يستر من فيه وقد فسره في الحديث بأنه جبل بيت المقدس لكثرة شجره فجبل الخمر هو جبل الملتف بالشجر الذي يستر من فيه قال جبل الخمر جبل الشجر الملتف به ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمري وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض حلما لنقتل من في السماء الغرور مهلكة العجب مهلكة هلكت بعض الأمم بالعجب خرجت قريش بطلاً ورئاء الناس فدمرهم الله وأهانهم الله في بدر وهكذا روسيا كم تغطرست قبل ذلك فرعون الجبابرة الغرور حتى قال برعون تلك الكلمات القبيحة ما علمت لكم من إله غيري ويتبجح وأنه رب للناس وهذه الهنهار تجري من تحته أفلا تبصرون أحلكه الله بالغرق وكل من اغتر ودخله العجب يهلكه الله سبحانه وتعالى مهلكه هؤلاء ناس اغتروا بأنفسهم وهكذا الذين أشرنا إليهم الاشتراكيين اختروا حتى عندنا على قلة فيهم ضعف إلا أنهم اضطروا بجبروت روسيا فأدخلت فيهم العجب وأنه لا غالب لنا اليوم كما قال لهم الشيطان أو قالوا يعني لا غالب لنا اليوم باعتبار القوة التي هي عندهم فاهانهم الله ودمرهم الله بناس مساكين بدوا في فغانستان بدوا كانت بداية تدمير تلك البلاد قال وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلما فلقت من في السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء قال سهامهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دمًا ابتلاء وقال وهب إنهم كانوا يأتون البحر فيشربون ماءه ويأكلون دوابه ثم يأكلون الخشب والشجر يعني يتأكل الأخضر اليابس كومي وقال ومن ضفروا به من الناس ولا يقدرون أن يأتوا مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس ثلاثة أماكن لا يدخلها هؤلاء وهو عن وهب كما ترى وقال اخبرنا عبد واحد المنيحي قال انبانا احمد بن عبد الله النعيمي قال انبانا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل بخاري قال انبانا وابا قال انبانا احمد وقال انبانا ابي قال أنبأنا عن الحجاج بن حجاج عن قتاده عن عبد الله بن ابي عتبه عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج مع وجود هذه الفتنه العظيمه ويحج البيت والناس تعتمر لان الله عصم هذه البلاد من يأجوج ومأجوج كما عصمها من الدجال فلا يدخل مكة ولا المدينة ويأذن الله سبحانه وتعالى متى ما أراد بنسف البيت كما تعلمون فيأتي ذو سويقتين ذلك الحبشي فينسف البيت نسفاً حجراً حجراً والوقت الذي لا يأذن ربنا لا يستطيع أحداً يقرب من هذه البلدان فهي في كنف الله ورعايته وحمايته أعظم بلاد حرم أو أعظم بلاد مكة وبعدها المدينة على الصحيح أنها مكة أفضل للبلدان ومنهم من يقول المدينة الصحيح أنها مكة والآن البيت لا يُعتمر الاعتمار المعلوم والله علم الحج كيف سيكون سأل الله أن يفرج عن الناس وأن يزين هذه الكربة والغمة في زمن يا أجوج ما أجوج البيت يحج ويعتمر وهذا الزمان الآن عطلت العمر على كثير من الناس واللهم سلم سلم ولا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه ونحن ننا نمنع عطنا اختيارا فكل هاشاهم أن يعطلوها اختيارا ولكن كما تعلمون من ان وبان حصل واله ما بعد ما يكونون عن تعطين الناس عن الحج وعن العمره لكن قدر الله ما شاء فعل حصل ما حصل من التهوينات وايذلك قالوا في القصة أن ذا القرنين دخل الظلمة فلما رجع توفي بشهر بشهر زور بشهر زور وذكر بعضهم أن عمره كان نيفاً وثلاثين سنة انتهينا مما يتعلق بحديث النواس بن سمعان في شأن الدجال وما أدراك ما الدجال فتنة الدجال وذكر فيها العجائب من عمره وذكر حال الناس لا ما هو الدجال ذكر الدجال أولا ثم ذكر الأمة الأخرى يأجوج ومأجوج وهما فتنتان متقاربتان فتنة الدجال وفتنة يأجوج ومأجوج فتن متقاربة في آخر الزمان وبعدها الساعة إن شاء الله ندخل في آيات القرآن وتأخذ للجاء. إلهنا سبحانه فينا.